كلما رويت ذكرها بعيني هذا هذا حبيبي بلا كلام الله يخليك كلما رويت ذكرها بعيني بينها الدمع استوى جسرا وبيني كلما ناديت يا أمة الحسيني أسمع الأهات لات بالخافقين كلما رويت ذكرها هذا عيني بينها الدم كلما ناديت كلما ناديت يا أمة الحسين أسمعوا إنني الزهراء فاسمع يا كلمي دمعك الجاري على ظل عيني الحسيمي سبحة فنع مثابا يا يتيمي الزهراء <تصفيق> تخاطب نخل فكرك وياها بارك الله فيك Kyllä, maan ei tule. Tämä on yksi. Tämä on yksi. Tämä on yksi. Tämä اعتلت اسمعوا الاهاع اعتلت بالخاف قاين وكأن الصوت اعتم كالنسيم انني زهراء فاسمع يا كليم سبحة الفنع Muthabaan ya yätyemi Dämعك الجاري على ذلعيه الهشيم Ya شيعي يذكرني واحفظ لي تلك الذكرى لا تنسى يا ابن Yä oman täsbihal zahra Yä asiii yu, zhkurni Vahvaa La oman Harmaa, في helvetti, helvetti, helvetti, helvetti, helvetti, helvetti, helvetti, helvetti, حتى تضل ليثار لا تنسى لا, لا, لا, لا تنسى Kyllä, se on oikein. Se on oikein. Se on oikein. Se on oikein. Smao alaahat tlat bil khafqay, wa kanna zahra, شيمي دمعك يجري على بال عين subhatun صفحة من عا مصاب يا يتيم صفحة يا شيعي اذكرني واحفظ لي تلك الذكرى لا تنسى يا ابني يوما تسبيح الزهراء يا شيعي اذكرني واحفظ لي تلك لا تنسى يا ابني يوما تسبح الزهر اذكرني في الأسحى واحفظني بالأذكار حتى تدنوا الثار لا تنسى este wafa la tens este جهت وجهها للدعائي يا الهي تسال الله صين خل ولاء يا الهي وكاني أسمع الأمة وهي توصي بتفعل الشجر في القلب السليم يوم لا ينفع Matni usul al-azai. Ya ilahi, wajhahat wajhahal Ya ilahi, tassalullah siddq al Ya ilahi, hadhiin fatimul fi الهمتني وصول العزايم وجهت تسأل الله صدق قل ولاءه يا توصيني بتفعيل يا زاد في القلب السليم يوم لا ين Ei jätä salaa ilman häntä saa ولا تج دون دونه راح ثلعي اصير الصبر ابقى في سجود دي و الصبر يبقى جو جدي يا الهي ها ويه في قنوتي يا النور في البيوت في الكلام يا هذه في السكوتي يا إلهي إن بذل المال في الله فافتح الأبواب وعطي الفهراء وشعور الحب كنز الشراء تبسط الجنحان وحمي الضعفاء <تصفيق> إن بذل المال في الله ترى فافتح <تصفيق> الأبواب وعطي الفقراء <تصفيق> وشعور الحب كنز الشرفاء لا تجرح خل لا حق ولا بحرفين كان غيبة خذي الزهراء فكرا قبل إحياء المصيبة خذي الزهراء فكرا قبل إحياء المصيبة Viihdy viihi, viihi, viihi. Viihdy viihi, viihi, viihi. دمع الزائف وأتباعي هم أتباع وجدان العارف فلا جرح هنا لم يكن هادف وأبلاعي أنا على أرض دمع الزائف وأتباعي هم أتباع وجدان العارف فلا جرح هنا إلا هم يكن هادف فلا تذكي إذا لم تعرف الظلع قدرة ولا تحكي إذا لم تعرف أخلاق الزهرة ولا تطلب بعصيان لها ثأرة إني إذا... أفصحت عنها يا أمي أفصحت عن جدئي وعن ختامي وفاطم تستوجب والتزامي بالفعل لا بالشكل والكلامي إني إذا أفصحت عنها يا أمي صحت عن بدئي وعن ختامي وفاطم تستوجب التزامي بالفعل لا بالشكل والكلامي بالفعل لا بالشكل والحسني رغم الشجاوى ثار الويل دامت صلاتها طول الليل، رغم الشجاعة طار الليل. دامت صلاتها طول الليل، أضل ساجد والجرح هاجد. تدعون ضاك يا ربي واغفر لي، حرمانها ودموع العمق. من يزيدها في عاشت كريمة ماتت عظيمة توصيتك فاو نحو اخلاقك توصيتك فاو نحو اخلاقك اللهم كن لوليك الحجه حسن صلواتك عليه في هذه وفي كل لسان وليا اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها لعن الله ظالميها وغاصبيها اللهم شافي كل مريم اللهم شافي كل مري اللهم شافي كل مريض سيما مرضى المؤسسين والحاضرين ومن طلب منا الدعاء اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك وخذ بأيدينا إليك وثبتنا على صراطك المستقيم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة قبلها الصلوات